قُل انَّمَا أُوتِيتُهُ على عَلِمٌ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِمَّ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا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 لَا اُلَاءَ امَّا نَاللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَإِيَّاكَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَا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 لاود الشوق مو إليه